تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاه وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات قباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كروتين ينبع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 اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان ي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 الله وإنا ما أنا نذير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 ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا فمن يأتيكم بماء إمعي